Uzir Ibram Zorinda, kirat, next. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ya ayyuhal amanu idanu nudia salati min yawmi من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا كذيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتهوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رأوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فاضوا إليها وتركوك طائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين